بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين واشهد ان لا اله الا الله و ليصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد احياكم الله جميعا ومرحبا بكم في مدينه فاس صلى الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في مجلسنا هذا وان يرزقنا فيه الاخلاص والصدقه في القول والعمل نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيره ومن اعظم النعم التي من الله سبحانه وتعالى علينا في هذه البلاد نعمه الامن ونعمه الاستقرار تحت ولايه من والله الله امرنا وامر بلادنا سلطان البلاد وملكها محمد السادس حفظه الله تعالى ومتعوه بالصحه والعافيه ورزقه بطانه صالحه تعينه على اقامه الدين واقامه التوحيد والسنه وقر عينه لي ولي عهده وجعله من الشباب الصالح المصلح انه ولي ذلك والقادر عليه وا ايها الاخوه الحضور مما لا شك فيه على ان حالنا هي كما صورها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله من الغرباء قال الذين يصلحون اذا فسد الناس وفي لفظ اخر يصلحون ما افسد الناس من سنتي وفي لفظ اخر هم النزاع من القبائل وفي لفظ اخر هم أناس صالحون قليل في أناس كثير فتأمل خالإسلام قوله عليه الصلاة والسلام الذين يصلحون إذا فسد الناس إذا تغيرت الأحوال والتبست الأمور وكترت الشبه وكترت الفتن قل أهل الخير وقل التابتون على الحق وقل التابتون على الحق الذي ورثه ورثه اهل الحق من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين ومن لا شك في اخوه الاسلام ان الغربه في زماننا هذا حاصله وشديده غربه شديده اذا تكلم احدنا عن التوحيد نبذه اهل الشرك وإذا تكلم عن السنه نبذه اهل البدع واذا تكلم عن التدليل والحجه نبذه اهل التعصب المذهبي والمتصوف والجهل واذا تكلم عن طاعه اولات الامر في المعروف والدعاء لهم نبذه الخوارج والمتحزبه وإذا تكلموا عن الاسلام وربطه بالحياه نبذه العلمانيون والليبراليون واشباههم ممن يريدون فصل الدين عن الحياه غربه شديده على اهل السنه يحارب من يريد التمسك بدينه بالاعلام المسموع والمرئي والمكتوب حتى اصبح الاهل والاصحاب يحاربون هذا الغريب المتمسك بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ويلمز هذا الملازم لغرز العلماء ولغرز كبار لغرز ها الملازم لغرض كبار اهل العلم في هذا الزمان والعامل بتوجيهاتهم والعامل بنصائحهم يلمز فيه ويتعن فيه لكن الواجب ان نكون سعداء بهذه الغربه وان نعتز بها وان نفتخر بها وان نكون اهلا لها لان رسولنا صلى الله عليه وسلم قال بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قيل من هم يا رسول الله قال الذين يصلحون اذا فسد الناس وهذه مما لا شك فيه منقبه عظيمه فصلى الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من هؤلاء وأن يكفينا وإياكم شر الحا... الحاقدين والماكرين والمخدلين والمنحريفة إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة الكرام حالي كما قال العلامة مقبل وادع رحمه الله تعالى ومتع به رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته في إجابة السائل في الصفحه 53 قال وما يحيي وما يحيي قلبي وينشرح صدري الا اذا كنت مع بين اهل السنه وذكر البستي في روضه العقلاء عن شعبه قال خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على اصحابه فقال انتم جلاء حزني وعلينا ايها الاخوه الكرام ان نعلم ما يجري على الساحه وان نكون فطنين يقظين ونتذكر قول امامي السنه واسدها ربيع السنة متعوا الله بالصحة والعافية وطال عموره على طاعته قال في المجموع في المجلد الخامس عشر في الصفحة أربعمائة والسبعة والثلاثون ما ضاع شباب هذه الأمة ما ضاع شباب الأمة وما ضاع الناس إلا بالسكوت على الباطل إلا بالسكوت على الباطل حفظه الله تعالى ومتع به و ذا شك اننا في زمان كثرت فيه الفتن وكثر من يثير الفتن واصبح كثير من شبابنا لا يعرف يفرق بين التمرة والجمرة الا من رحم ربك وقليل ما هم وترى بعضهم يقول انا مع الاكابر وانا ضد المصافقه ومع ذلك ينشر لمن حذر منهم الاكابر حفظهم الله ومتعابيهم ولذلك كان لازما علينا ان نتفطن بما يجري في الساحه وان نزنه بفهم علماءنا الربانيين وبفهم طلبتهم الراسخين لا ان نزنه بعواطفنا لا ان نزنه باهواءنا لا ان نزنه بعقولنا فالحق لا بد من نصرته والباطل لا بد من رده والا ظلمنا انفسنا ومن حولنا وظللنا واضللنا وتكون العاقبه وخيمه يوم لقاء الله عز وجل قال العلامه ابن عثيمين رحمه الله عليه في شرحه على البلوغ الرد على الباطل سواء بدعه قوليه او عقديه او فعليه هو الحق الرد على الباطل سواء ان كان بدعه قوليه او فعليه او عقديه هو الحق وتركه هو العيب واذا قيل لمن يرد ذلك يشتغل بعيبك عن عيوب غيرك قلنا لهم وهذا من عيبي ان لم ارد على الباطل لان الرد على الباطل واجب انتهى كلامه رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته فنتفطن لهذا الكلام من هذا الإمام ونطبقه ولا نكن من المتهورين فعيب على السلف أن فعيب على السلفيين أن ينشر كلام فيه نصرة الحق ورد الباطل يا حجي اخواننا الافاضل ويقيم عليه البعض من يحسب علينا زلزالا ويتهم بتهم هو بريء منها كبراءه الذئب من دم يوسف عليه الصلاه والسلام فالعيب ليس في الرد على الباطل انما العيب في السكوت عن الباطل والحق يجب نصره ولو اقام من اقام الدنيا واقعدها ضد الحق هذه الثورات التي احدثتها المصافقه والمفرقه وكل هذه تهم الذي اتهموا بها التي اتهموا بها كبارنا وتلاميذتهم هل اسكتت علماؤنا عن نصرة الحق ورا دير باطل ابدا بل ما زادتهم الا قوه في الدفاع عن الحق وهكذا يجب ان نكون اذا كنا ممن يقول انا المزم غرز الكبار فهكذا يجب ان نقول ان نكون مثلهم حفظهم الله تعالى وهم تعبيهم ان نتبعهم لكن الانسان من طبيعة الغفلة والنسيان ومن هنا جاء هذا التذكير ببعض الأمور التي يعلمها الجميع لكن الغفلة والنسيان والدهول يطرأوا ومن طبيعة الإنسان وربنا يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر نفسي وإخواني بامر من الاهميه بما كان عند السلفيين وللسلفيين ومن الامور العظام التي توارثها العلماء اصل بيعه بعض السلفيين فضاعوا الا وهو الالتفات الالتفاف حول العلماء الكبار والرجوع اليهم في فهمهم للنصوص الشرعيه وليس فقط نرجع للعالم في النص او في مساله منصوص عليها بل نرجع للعالم ونقدم كلامه على كلامنا ورايه على ارائنا او راي من دوننا خاصه في مسائل الجرح والتعديل وهذا ليس تعصبا ولا تقديسا للاشخاص ابدا بل هذا هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ومن هو ابن مسعود رضوان الله عليه اليس الرجل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من اراد ان ياخذ القران غضاً طريا فلياخذه من ابن ام عبد اي ابو عبد الرحمن ابو الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم من اكابرهم وكلكم يعلم الاكابر في كلام اهل الليل لا يخفى عليكم المقصود منه فيكون الانسان شابا لكن كبير بعلمه ها ومن الاصاغر اهل البدع واهل الانحراف ومن يتبعون اهواءهم وقد ضرب لنا الصحابه امثله رائعه في هذا الاصل العظيم الذي ضيعه البعض الا من رحم ربك وهو الرجوع الى كبارهم فهذا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه وهو من هو في العلم لما راى اصحاب الحلق على امر ظاهره خير من كونهم يذكرون الله جماعه ويحصون ذلك ب ويحصون ذلك بالحصى ولكنه انكره ووجه له انكاره لماذا لأنه فعل فعل على غير الوجه الذي كان معروفا أيام النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وهو ما يسميه العلماء بالبدء على إضافية أي من جهة لها أصل من جهة أو من جهة الفعل فهي مبددعة ماذا فعل أبو موسى الأشعري والقصة عند الدارم وعند غيره ذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وانتظر خروجه لصلاة الفجر وعرض عليه المسألة فقال له بن مسعود ماذا قلت له قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيعوا من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى اتى حلقه من تلك الحرق فوقف عليهم فقال ما ما هذا الذي اراكم تصنعون قالوا يا ابا عبد الرحمن حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فانا ضامن من ان لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا امه محمد ما اسرع هلكتكم هؤلاء صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وانيته لم تكسر ان العهد جديد بالرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انكم لا على مله هي اهدى من مله محمد صلى الله عليه وسلم او مفتتحوا باب ضلاله قالوا والله يا بعد الرحمن ما اردنا الا الخير قال كلمته المشهوره وكم من مريد للخير لن يصيبه وقال رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ان قوما يقراون القران لا يجاوز تراقيهم اي لا يفهمونه ويما الله ما اذل عل اكثرهم منكم ثم تولا عنه تامل اخ الاسلام جاء ابن مسعود فانكر عليهم ولك ان تتامل وتستفيد من هذه كيف ان ابو موسى الاشعري وهو من هو رضي الله عنه وارضاه في العلم انتظر كذا انتظر كلام من هو اعلم منه هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليه هكذا كانوا يعطون القوس لباريها وانظر الى صنيع علمائنا هذا الشيخ عبد الله الذي قال فيه امام عبيد الجابري حفظه الله تعالى ومتعه بالصحه والعافيه علامه كم مره اسئله فيقول لي هكذا يسال الشيخ عبيد ومره كان اللقاء في مكتبه الاخوه السلفيين في ذلك الوقت في شمال شرق فرنسا وكان ذلك الوقت شاركوزي هذا يبحث عن فتوى لمنع الحجاب بالمدارس فكان السؤال عن هذا الامر كان هو يعد هذا الوزير هذا الخبيث كان يعد قانونه لمنع الحجاب في المدارس كان من اسئله الاخوه والاخوات ماذا سيفعلون اذا منع الحجاب من المدارس فجاب هكذا بالنص كما تسمعوا الان يا حسن هذا امر يهم امه هذا امر يهم امه اسال الكبار اللجنه الدائمه او الشيخ عبد المحسن العباط ها ومره اصيب قطيع الغنم بما سماه بالحمى الحمراء هذا في اوروبا وكان زمن زمن عيد الاضحى فاتصلت عليه قلت له يا شيخ الناس تتساءل بحكم ان السلطات الاوروبيه تحدل منا الخرفان ها وسالت ماذا يفعلون الان في قضيه الاضحيه وكان في الطريق الى مكه مع امير حمله التوعيه وهو الامام شيخ عبد المحسين العباد حفظ الله الجميع فقال يا حسن اتصل بعد ان نصل الى مكه وساسال لك الشيخ عبد المحسين العباد فهكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وهكذا حامل رايه هذا المنهج في هذا العصر فلنتنبه فالنب نب كان كان سلفنا الصالح الذين مضوا يعطون القوس باريها واتبعوهم بحق كذلك يفعلون صلى الله سبحانه وتعالى لنا واياكم منهم واكبر واعلامه تامل صنيع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه واذا قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فهو الرجل الذي يخافه الشيطان ولا يمر بطريقه لما قتل القراء في عهد ابي بكر رضي الله عنه وارضاه في حروب الردة ماذا فعل عمر لم يذهب ويجمع القران من تلقاء نفسه بل ذهب الى ابي بكر واستشاره واشار عليه بجمعه ماذا قال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه قال كلمه عظيمه كيف اصنع امرا لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم فما زال به عمر يراجعه حتى فتح الله على قلب ابي بكر رضي الله عنه اجمعين فجمعوا القران ولك ان تتامل الان اليس عمر رضي الله عنه واراه وثاني رجل في هذه الامه بعد ابي بكر رضي الله عنه وارضاه اليس هو من كبار اهل العلم اليس محدث ملهم ومع ذلك رجع الى اكبر من الى ابي بكر رضي الله عنه وارضاه فهؤلاء قدوتنا وامرنا ربنا ان نتبع منهجه وان نسبيله رضوانه عز وجل ها هو منهجهم وهو طريقهم جعل الله سبحانه وتعالى دعاء الدعاء الى الهدايه الى طريقهم ركنا من اركان الصلاه من لم يقرا به لا صلاه له فصلاته خداش غير تامه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم فيذهب رجل الى ابي العاليه كما ذكر ذلك يجريد طبري رحمه الله تعالى وغيره فذهب الى العالي فيقول ما الصراط المستقيم فيقول ابو بكر وعمر في تعجب الرجل فذهب الى الامام البصري فيقول لا ان بل عالي يقول ان الصراط المستقيم ابو بكر وعمر قال صدق ونصح اي هو صادق فيما قال اذا اردت الصراط المستقيم فعليك بطريق ابي بكر وعمر وهو ناصح لك اذ نصحك ان تاخذ هذا الطريق فهو الطريق المنجي الذي سينجيك ويوصلك الى رضوان الله عز وجل ذكر ائمه هذا الطريق ابو بكر وعمر والا فكل الصحابه الكرام كما جاء عند اهل العلم فهو الصراط المستقيم وهم المنعم عليهم رضوان الله عليهم أليس يا ربنا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كيف تصل إلى رضوان الله أولئك السابقون والأنصار أتوا بكل الشروط التي نالوا بها رضوان الله ولسنا منهم ماذا علينا أن نتبعهم بإحسان في عقيدته في منهجه في ها علاقتهم معكم كبار كبارهم ومع اهل العلم منهم فتامل اخ الاسلام هؤلاء الصحابه الكرام لم ينفردوا بانفسهم عما هو موجود في عصر وهو اكبر منهم رجعوا الى العلماء الكبار وقدروهم واحترموههم ولم يتقدموا عليهم وجعلوا راي الكبار امام ارائهم وجعلوا ارائهم وراها ولذلك انظر الى من شئت ممن ضل عن المنهج السلفي تجد انه لا بد انه اجتهد وقدم رايه وقدم الصغار على الكبار لابو الثاني وقع في منزلق خطير والامثله حولنا كثيره ها هي المصافقه وها هي المفرقه امثله حيه امامك وها وتامل هذا المثال الحي في هذا الامام المبارك الذي من الله سبحانه وتعالى علينا به ان اطال عمره حتى وقف في وجه هذه الفتنه فتنه الصفقه وفتنه حامليها هو عالم متفرد في مساله الجرح والتعديل ومساله نقد الجماعات ومساله الرد على اهل البدع والاهواء بمختلف اصنافهم واشكاله فتح الله عليه سبحانه وتعالى في هذا الباب فتحا عظيما صلى الله عز وجل ان يطيل عمره على طاعته وان يشافيه ويعافيه وان ينفعنا بتوجيهاته ونصائحه ونصائحه وعلمه الالتفات حول هذا العالم المبارك وحوله اخوانه الكبار والمختصين في هذا الفن فن الشرح والتعديل امر عظيم يربي طلاب العلم على اشياء كثيره منها تواضعه حفظه الله ما تعبه فمع انه حفظه الله درس على الكبار من اهل العلم ومع انه عنده من الطلاب عددا كثيرا في شتامه ماثقي العالم وعنده من تزكيات العلماء وصفه اهل العلم بالعلم وبالرسوخ في العلم وبالتفرد في هذا الباب وعنده من السداد في المواقف سدده الله عز وجل وصعب فيها الحق وعنده من الكتب الكثيره التي الفها حفظه الله تعالى ومع ذلك يتواضع ويراجع العلماء كلنا مرت عليه كلمته حفظه الله كلمه من كلماته الفوزان موجوده من لم يتذكر هذه الكلمه ولم يسمع امين بل سمعتم أكثر من هذا نقل عنه حفظه الله ومتع به سؤاله الله عز وجل أن يقفضه قبل موت الفوزان واللحيدان رحم الله اللحيدان وأطال الله عمر الإمام الفوزان على طاعته تأمل إمام عالم بهذه المرتبة يقول مثل هذا الكلام ليس كما دهرا انحرافهم من اهل اليمن عندما كانوا يسمعون الشيخ مقبل رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته وهو يحذر من الجماعات ومن الافراد المنحرفين يقولون متى يموت هذا العجوز اعوذ بالله من القدلان انظر وتامل وخذ العبره والدرس وتامل قوم قول امام المصافقه والمفرقه كبر في السن يقال يلقن محاط به اي وغير ذلك من الطرهات وايضا حفظه الله مع مكانته لم يخطر بنفسه مما ينقل عنه مره عرض رايه في امر على جمع من الفضلاء من طلبه العلم وهم دونه في السن ودونه في العلم وحتى من كان اكبر منه في السن كان الربيع اعلم منه ولا يعرف الفضل لاهل الفضل الا اهل الفضل واكرمه الله سبحانه وتعالى بفتنه وذكاء تنقال الفتن من مشارق الارض ومغاربها فيسمعها ويقف في وجهها ويردها ويبين خطرها فتامل تنبيهه وحفظ الله تعالى على مساله الموازنات وان ذكر اخطاء اهل البدع من الظلم هذه المساله نبه عليها حفظه الله تعالى وقال انها قائمه على مذهب المعتزله في تعريف الظلم فين الظلم عند المعتزله تنقص الاخرين وعدم اعطائهم حقه ومذهب أهل السنة في الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فالمبتدع إذا ذكرت حسناته ظلمته ومذهب المعتزلة أن تذكر الحسنات والسيئات ولا شك أن هذه مسألة خطيرة نبه عليها عبده الله تعالى ومتع به ونبه على أنها قائمة على مذهب أهل البدع ومن فطنته وحسناته التنبيه على خطر الحداديه من نبا عليها ولا زالت في مهدها وكذلك التنبيه على خطر اخش من الحداديه من وقف في وجهها والبعض الان ينفرد ويقول في سير أعلام النبلاء ذكر الذهبي يذكر كلام الذهبي يقول الذهبي يذكر الحسنات والسيئات وفلان يذكر والاخر يذكر وهو لا يحسن ان يفرق بين الكتابه عن سيره شخص وبين التهدير منه وتسمع البعض يقول لعل الشيخ اخطا في هذه المساله وانا توقف في هذا التحذير للشيخ فيتابع في من في هذا الباب يتابعه للبدع في منهاجهم ولا يلتف حول هذا الحبر ولا يرجع اليه ولا يستفيد من توجيهاتي ولا من كلامي وهذا يحي في الشباب ماذا يحيي في الشباب الجرأة على كلام اهل العلم والجرأة على تحديرهم ورده والجرأة على عدم العمل بنصائحهم وتوجيهاتهم من الاموري المهمه في حياه السلف الذي يريد نجاة نفسه الالتفات حول العلماء والرجوع اليهم العلماء الراسخين المعروفين بصحه المعتقد والمنهج ذوي العلم والورع والتقوى نعم علينا ان نتفحص لهم ونرجع اليهم في زمن الرخاء وفي زمن الشده وفي زمن الفتن ولا نتقدم على كلامهم وعلينا بالتادب معهم وان نسالهم ان سكتوا سكتنا فعل علم سكتوا وان تكلموا ناخذ بقولهم فان هذا هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليه وهذا ليس من التعصب في شيء هو من الحزبيه لا ابدا خ الاسلام هذا منهج سلفي صار عليه ائمه العلم وياك ان تتكلم بما تكلمت به الحلبيه وان تبلع شبهات الحلبيه والمغراويه والمغربيه والعرهوريه وتنعت اخوانك بالتعصب حذاري ثم حذاري من احياء شبه هؤلاء فصحابه رسول الله رضوان الله عليهم كانوا يرجعون الى كبارهم وتامل قول ابن مسعود الذي مر معنا لا يزال الناس بخير ما اخذوا ان اكابروا وتامل في عناء ابي موسى الاشعريه رضي الله عنه وارضاه عندما راى اصحاب تلك الحلقه رجع الى ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ولنا العبره فيما ذكرنا من فعل عمر رضي الله عنه وارضاه كيف اشار على ابي بكر رضي الله عنه وارضاه بجمع القران ولم يدع بجمله بنفسه وهو من هو في هذه الامه تامل في هذا وغيره يا اخي الاسلام كيف هؤلاء مع مكانتهم لم يتفردوا بانفسهم عن الكبار الموجودين في عصرهم رجعوا الى علمائهم وقدروهم وعرفوا لهم مكانتهم ولم يتقدموا عليهم كما يقرا في هذه الايام انا عندي انا متوقف في كلامي اه في الكلام الذي حذر فيه الشيخ ربيع بن سليمان الرهيلي كما الى ذلك واخرون ينشرون لسليمان الرحيلي وينشرون لمن لغيرهم ممن عليهم مخالفات ويعلقون الشباب بهؤلاء ويشوشون على الشباب ويدخلون عليهم الشبه الواهيه ويفرقون الصف السل... السلفي اليس الذي اليس الذين نشروا لربيع السنه تهديده من سليمان الرحيلي تقات ها ان هذه دعوه الى الرجوع الى منهج الحلبيتي والمغربيه والرجوع الى تلك القواعد الفاسده الكاسده لا يلزموني ها ورد خبر الثقه والمنهج الافياح والتشكيك في الثقه فنسل الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه فلا بد ان نتفطن لما يحاكلنا وين يريد القوم ان يوصلونا هل اتفاق حول العلماء مذهب السلف ومما لا شك فيه ان مذهب السلف عصمه لصاحبه باذن الله عز وجل نعم اما الذي ينفرد عن العلماء انما ياكل الذئب من الشات القاصيه ولنا عبره في من حولنا كم كان يرجى في جهود البعض فانفردوا بارائهم عن اهل العلم فكانت النتيجه ماذا ان حرم التوفيق وإفادت إخوانهم وبلبلت صب السلفي وإضعافه وإتاحت الفرصة للمصافقة ولغيرهم والمفرقة وغيرهم إتا أتاحوا لهم الفرصة أن يستهزئوا بالسلفيين زيادة على أن الالتفاف والرجوع إلى العلماء الكبار من مذهب السلف وعصمة لمن اجتمسك به فهو تربيه للنفس وحفظ لها من امور كثيره منها وهذا امر خطير يقع فيه بعض السلفين لا من رحم ربك وقد يكون سببا في بعد يعني الخط السلفي ما هو هذا الامر الخطير هو ان يحذر السلفي عاميا كان او طالب علمي من الانفراد والاعتداد بالنفس في المسائل العلميه ويتمسك بشواد الامور ولا ياخذ برايي المتخصصين فيما يخص الاشخاص والجماعات والمناهج فهذا امر خطير لا تنفرد عن اهل العلم وكذلك لا تنفرد عن اخوانك السلفيين وتمشي لوحدك لا تتواصل مع اخوانك لا تزورهم لا تعينهم على امورهم ولا تسمع ما معهم من حق انت سلفي لكن لمنهجك خط الى الانحراف هو اقرب اما الى حداديه او تمعي او تميع تميعيه او شهوانيه دنيويه فتن تموجك موج البحر هذا الأصل مع الأسف ضيعه كثير من شنبابنا إلا من رحم ربك فضاعوا وضيعوا من حولهم هذا الأصل أن تكون مع الجماعة ولا تخرج عنهم ولا تنفرد عنهم أبدا إن كان من نصح وتوجيه إن صح وجه لكن لا تنفرد فيفترسك الدئب الالتفافك حول العلماء هذا اصلي لاق قد تلتف حول العلماء تسمع لكلامهم تسمع لدروسهم ولكن بعد ان تخرج من عندهم او بعد ان تنتهي من سماع دروسهم تنفرد بنفسك عن اخوانك وتنعزل عنهم لا بد ان تكون مع الجماعه الجماعه العلماء الجماعه اخوانك السلفيين الجماعه الحق الواجب التزامه ونصرته ولهذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى امام اهل السنه بحق قال كلمته العظيمه السنه عندنا للاتباع ما قال السنه عندنا الاعتداء الاعتداد بالراي او ما تراه انت صوابا لا ابدا السنه عندنا للاتباع السنه عندنا للاتباع فانت تاد لست متبوعا ولا تطلب لنفسك يوما من الايام ان تكون متبوعا فانك تخذل لان هذا لا ير... من يريد ان يتبعه الناس لا يريد ان شاء الله ها هناك شهوه خفيه في النفس يعلمها الله سبحانه وتعالى كل السلفيين المفترض فيهم ان يكونوا دعاه الى الله عز وجل على بصيره باخلاقهم بافعالهم المنضبطه بالمنهج السلفي وان يحملوا هذا المنهج من خلال اخلاقهم وافعالهم هذا المفترض في كل سلفي لا ان يكون دعاتا لانفسهم ابدا انظر في نصرة الحق لا في نصرة نفسك انظر لمصلحة الدعوة السلفية لا لمصلحتك الشخصية وتذكر اخ الاسلام انه عندما يحذر العلماء من مجالسة شيخ ما او طالب علم ما هذا لا يعني انهم بدعوه ابدا وعندما ينقل اخوانك السلفيين او طلبه العلم السلفيين تحذيرهم من هذا هذا لا يعني انهم بدعوه ابدا انما هذا نصيحه لهذا الطالب او لهذا الشيخ ولمن يلتف حوله فاذا اذا غاب عنه من كانوا يلتفون حوله لعله لعل هذا يجعله يفكر في امره وفي مقولته وفي منهجه وهذا من إعانته على الرجوع على الحق وله فائدة أخرى هو صيانة الطلاب من شبهاته لعله إن ركب نفسه وما أراد الرجوع ولا يبالي بما هو عليه يلقي في من حلو له الشبهات فإذا علقت بقلب الشاب بالشبهة ها متى ستخرج من قلبه وتعلق الشبه بقلب بقلوب من بقلب بقلوب من لم ينتفع بتوجيهاتي وتحذيراتي اهل العلم هؤلاء الى شك بتصرفهم هذا وعدم العمل بتحذير العلماء لا شك ان يقعون في الفخ صلى الله سبحانه وتعالى السلام والعافية وبعض الإخوة السلفيين هذان الله وإياهم لما يحب ويرضاه لما آرب في نفسه ولأمور شخصية يحمل بعض الأمور الشخصية ويصورها مسائل علمية ومنهجية ويظلم إخوانه وهذا لا يوفق طال الزمن والقصر فهذا المنهج السلفي كالبحر لا يقبل الميتة بل يرميها والشيخ الربيع الذي يرمى الان بما هو بريء منه براءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاه والسلام تهم لا تعد ولا تحصى من اواخرها ان عنده بطانه السوق وانه يوجه حتى انه تهم بان منهجه هو سبب قتل نادر العمراني تذكرون هذا مع انه حفظه الله ومتعه بالصحه والعافيه يتحرج من قتل النمل في بيته كما ذكر عنه يتحرج من قتل النمل في بيته كما ذكر عنه عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخ حفظه الله حريص على طلابه وعلى اخوانه يسال عنهم اذا غاب احدهم وين فلان اين فلان هل هو بخير لماذا لا نراه لماذا غيابه واذا سمع انه عنده مشكل او مرض يدعو الله سبحانه وتعالى له واذا جاء يرحب به ويطيب خاطره حفظه الله تعالى ياتيه السلفيون من الجزائر من المغرب من اوروبا من اسيا من امريكا من افريقيا يسال عن الدعاه السلفيين هناك وبعض الدعاه يعرفهم الشيخ في اقطار العالم ويعرفهم باسماءه ويعرف دعوته إذا جاءوا رحب بهم أو إذا جاء السلفيون من منطقتهم من تلك البلاد يسألون يسألهم كيف فلان ماذا حصل مع فلان فهل أنتم معه أم لستم معه لا تنقطعوا عن إخوانكم كونوا يدا واحدا هكذا كان حفظه الله تعالى ومتع به ها؟ يربط طلابه والاخوه السلفيين على عدم الانفراد لما لان الدب لا ياكل لا ياكل من الغنم الا القاصيه فالذي تجده منفردا عن اخوانه احذر احذره فان من اخفى عنا بدعته لن تخفى عنا الفتنه فلا بد من ان ننهب لهذا الامر عدم الانفراد ومن الامور المهمه التي يجد ان ننتبه لها الحذر من دعاه الفتنه والحذر من دعاه الاهواء وان تظاهروا بنشرات السنه تعرف شيخ ربيع تعرف شيخ عبيد تعرف شيخ, شيخ عبد الله البخاري هؤلاء كما قال طلبه العلم واهل العلم السلفيين علماء المحنه اهل الاختصاص في الجرح والتعديل نقاد الجماعات نقاد الكتب نقاد الافراد والمناهج هؤلاء بيوتهم مفتوحه للسلفيين منذ امد بعيد ياتيهم السلفيون من اوروبا من امريكا من اسيا من افريقيا ومن اماكن لعل بعضنا لا يعرف اسماءها وما سمع بها فيوجهونهم وينصحونهم ويحلون مشاكلهم الدعويه وغيرها وليس كما يقول من يصطاد في الماء العكر ومن اصبح من اخواننا مديعا لشبه المخالفين فتسمعهم لماذا حصرتم السلفيه في هؤلاء الاربعه ولماذا فقط الرجوع الى هؤلاء الاربعه في الجرح والتعديل اخر اسلام هؤلاء مشايخ المحنه والامتحان احباب دام كرهته والا فالسلفيون لا يحصرون العلم في هؤلاء الاربعه هذه كذبه صلعه والله ان السلفيين ياخذون العلم من ابن باز وابن عثيمين والالباني ومقبل ومحمد امل جامي والفوزان واللحيدان والعباد وطلبه العلم الراسخين وخالد الدفيري وعبد الله الدفيري وشيخ عرفات والائحه طويله ومشايخ وعلماء هذه الدوله المغربيه الامام تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى ومولاي العربي العلوي وابو شعيب الدكالي وابي عبد الرحمن تيفي رحمه الله ائمه المسلمين وغيرهم كثير كما ياخذون العلم عن طلبه العلم الفلسطينيين والليبيين والعراقيين الذين هم على الجاده وهم على طريق الربيع وطريق الجابري ومشايخ الجزائر وعلى راسهم الشيخ العويسات والشيخ عبد الحكيم دهاز واخواننا المشايخ والدكاتره في منتدى الاصلاح في منتدى التصفيه والتربيه هكذا اسمه في منتدى الاصلاح ها مشايخ الاصلاح بارك الله فيك فانت يا اخي الاسلام واحضر شبه المخدلين والمشككين والمخالفين فقد اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيكون من بني جلدتنا دعاه على ابواب جهنم احذر اهل الاسلام ف طريق المنعم عليهم خط مستقيم نعته رب العزه بانه صراط المستقيم وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه خطا مستقيما وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا بدأها من نفس الخط انتلاقها من نفس الخط الذي هو خط المستقيم فأولئي الدعاة الذين كل واحد منهم على رأس خط خطوطهم في الأول كانت قريبة من الصراط المستقيم لكن لا زالوا يبتعدون ولك أن تلاحظ أن تلك الخطوط يحصل لها انفراد وبعد عن الصلاة المستقيم وتأمل أنها في الأول كانت قريبة من الخط المستقيم ثم لا زالت تبتعد ولذلك قال البربهار رحمه الله كلمة تعتبر أصلا من الأصول عند أهل السنة واحذر صغار لمحدثات فانها تصير كبار وهذا له ما يشهد له فتلك الحلق التي وقف عليها عبد الله بن سعود رضي الله عنه وارضاه اليس جلهم خرج على علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابه والتابعين يوم النهروان انتبه يا عبد الله المساله دين والمساله خطيره جدا إما أن تموت على السنة وعلى الجادة وإما أن تموت إذا خالفت إذا انفرت على البدعة والضلال والانحراف فقبور أهل السنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله روضة من رياض الجنة ولو كان عندهم تقصير ودنوب لكن ما داموا على السنة والاتباع فهي روضة من رياض الجنة صلى الله سبحانه وتعالى نميتنا وإياكم جميعا على السنة وعلى منهج الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان لهم الدين وقبور أهل البذع حفرة من حفر النيران وإن أظهروا أنهم أهل طاعة وأهل الجهاد لا تغترخ الإسلام أما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة كذلك هذا لنا اناس عندما ذكر الاصافه نحن نتابع لهم ذكر لنا ولهم الخوارج وقال تحقرون صلاتكم الى صلاته لكنهم يغرقون من الدين كما يغرق السم من الرميه وقال لان وجدتهم لا قلت انهم قتل عاد اي قتل الاستقصال وقال هم سر الخليقه تحتاج من السماء اكثر الرقاق لا تحتاج من السماء قال هذا للصحابه قال لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم ولا بقراءتهم للقران ولو كان ظاهرهم للشهاده اكثر منكم لكنهم انحرفوا عن الحق فلا تغتر يا عبد الله باناس يدعون انهم على السنه وهم قد انحرفوا عنها ولا بد ان تتفطن لهذه الشبه وهي التشويش وهذا التشويش ما عندكم الا ثلاثه علماء او اربع علماء وهؤلاء لا يصدرون في الجرح والتعديل الا عن هؤلاء الثلاثه تذكر اهل الاسلام ارجع الى الوراء الى تاريخ امتك ارجع الى زمان الامام احمد رحمه الله في زمان الفتنه ما كان المعول في عصر الامام احمد احمد ها كلهم من ائمه العلم وغيرهم وطلبه ينظرون الى الامام احمد فالعبره بمن كان على السنه وعلى الحق للامام احمد لما سئل الى منهم الجماعه قال ابو حمزه السكري الله اكبر ابو حمزه السكري فقط فقط هو الجماعه اي نعم والله دلوا على الحق يقول سفيان الثوري رحمه الله لو ان فقيهًا واحدًا على راس جبل لكان هو الجماعه فلا عبره بهذه التهويلات وهذه تشويشات وهذه شبه هذه الشبه وهذه التاويله لا تضر اهل السنه ولله الحمد ولا تفد في عضده والناجون قليل والهالكون كثر هذا اولا ثانيا كم هم رواه الحديث كم هم رواه الحديث وكم هم حفاظ الحديث كون دور في تاريخ هذه الامه لكن من هم المعتمد قوله في الجرح والتعديل قله قليله انظر اقرا ما سطره الذهبي رحمه الله في رساله المسمات ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل تم العباراه من يعتمد قوله ما كل من تكلم يعتمد قوله ها انما المعتمد صاحب الاختصاص صاحب المعرفه صاحب الخبره والمعلوم عند علماءنا القدامى والمعاصرون ان علماء الجرح والتعديل يراقبون الله عز من صفاتهم انهم يراقبون الله عز وجل فيما يقولون وفيما يكتبون ويعلمون ان اعراض الناس ستر على سفير جهنم وقف عليه طائفتان من الناس القضاة والمحدثون فالقضاة يقبلون الطعن في الشهود لاجل حمايه الناس وحمايه اعراض الناس وحمايه اموال الناس واهل الحديث يطعنون في الرجال ويقبلون الطعن فيهم لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته والمعتمدون في هذا الباب قله قليله في تاريخ هذه الامه فحفاظ الحديث يعدون بالالوب وروات الحديث كذلك لكن المعتمد قولهم في الجرح والتعديل قله قليله والعلماء يقولون ان علماء الجرح والتعديل ان علماء الجرح والتعديل عندهم خوف شديد من الله عز وجل ولا يتكلمون الا بعلم فهم اصحاب علم وحلم وورع وعندهم خبره كبيره بالرجال واحوالهم ومناهجهم وعقائدهم ومروياتهم وصاحب الزرح تراه من الزاهدين الورعين المتقين لا يستفزه الغضب فلا يزرح من لا يجوز جرحه ولا كان ترى هذا في حياتي هذا الامام الربيع ربيع السنه وفي اخيه الامام ها الشيخ عبيد حفظه الله تعالى ومتعهم جميعا بالصحه والعافيه فعلماء الجرح والتعديل اذكياء لا تنطلي عليهم ادعيب الناس الحفاظ كثر والمحدثون كثر لكن اهل الجرح والتعديل قليل ارجع واقرا تاريخ الامه حفاد الحديث كثيرون ورواته اكثر منهم لكن النقاد والمجرحون قله قليله ومهم من اجتمعت فيهم تلك الصفات التي ذكرها العلماء فليس كل واحد يصلح ان يكون ناقدا ولا عبره لهذه المقوله وهذه الشبهه ان السلفيين حصروا علماء الجرح والتعديل في ثلاثه او اربعه العبره بالحق والعبره بما سترت ايدي الربانيين وبما كان عليه الاولون فلن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها فاعطي القوس باريها فالامور يجب ان تسند الى اهلها والى المختصين في مجالها ولنا ان نتامل في كلام امام من ائمه العصر يجب ان يذكرنا بهذا الامر العظيم الا وهو اعطاء القوس باريها فهذا العلامه المحدث الالباني يدلي بشهادته رحمه الله تعالى قائلا ان حامل الصحوه والتهديل هو اخونا الدكتور ربيع والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم ابدا والعلم معه وقال ايضا الذين ينتقدون الشيخ ربيع اما جاهل فيعلم واما صاحب هوا فيستعاذ بالله من شره وقال رحمه الله فاريد ان اقول ان الذي رايته في كتابات الشيخ انها مفيده ولا اذكر انني رايت له خطا وخروجا عن المنهج الذي نلتقي معه ويلتقي معنا فيه وقال ان الذي رايته في كتابات الشيخ ربيع انها مفيده وقال انا قرات كثيرا من كتب الدكتور ولم ناخذ عليه من ناحيه العلم شيئا وهؤلاء يكذبون عليه ولا شك وقال رحمه الله جزاك الله خيرا ايها الاخ ربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن انحراف سيد قطب عن الاسلام وقال ايضا نحن بلا شك نحمد الله ان سخر لنا ان سخر لهذه الدعوه الصالحه القائمه على الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفاء الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي فالحط على هذين الشيخين ربيع ومقبل داعين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلام الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح هو كما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين إما جاهل أو صاحب هوى الجاهل يمكن هدايته لانه يظن انه على شيء من العلم فيتبين له العلم الصحيح يهتدى اما صاحب الهوى فليس لنا اليه سبيل الا ان يهدي له الله تبارك وتعالى فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين كما ذكرنا اما جاهل فيعلم وإن صاحب هوا فيستعاذ من شره ويطلب من الله ان يهديه وان ينحسم ظهره انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له فلا اطرب بعد عروس هذا يدلك هذا التوجيه ان ترجع الى الاكابر وان ترجع الى اهل الاختصاص ولا يعرف الفضل لاهل الا اهل الفضل تامل في هذا الكلام وطبقه حتى لا تقع في شباك هؤلاء فيما يخص الشيخ ربيع يخص الشيخ عبيد ويخص الشيخ عبد الله البخاري او طلباتهم الراسخين كشيخ عرفات وغيرهم فيداك لماء علماؤنا الشيخ ربيع او الشيخ عبيد او الشيخ عبد الله وحذروا من شيخ ما فلا يجوز ان نقسم الى ثلاثه اقسام ابدا قسم يوافق وقسم يعارض ويضع كلام اهل العلم في ميزان فهمه ها وقسم يتوقف كاتاك كلام العالم وتتوقف ما دليل توقفك هذا ها والكلام عليه الحجه عليه القران وعليه, وعليه الادله فالقسم الذي يعارض هؤلاء خلطوا بين امرين خلطوا بين منابذه التقليد في المسائل العلميه الاجتهاديه الفقهيه العمليه في المسائل العمليه الاجتهاديه الفقهيه ها وبين جرح العلماء بحجه وبرهان وهذا لا شكا من, من النوازل عندما ينحرف عالم هذه نازله تقع بالامه لان انحراف عالم تنحرف معه الوف وانتم ترون كمن انزلق مع امام المصافقه ومع المفرقه ها خلصرحو هذا امره امر خاص ما تدخل فيه ها انني انظر وارجح هذا ما فيه هذا ما فيه الا التسليم ياتيك الجرح من عالم بدليله وبحجته فهذا لا يمكن ان ندخل فيه عقولنا ونرجع الى ها الى فهمنا ابدا هذا ما فيه الا التسليم لان هؤلاء اهل الاختصاص ذكر ادلته وتابع حججه خلاص ولو عدل هذا المجروح من عدله لان المجرح عنده زياده علم فلا بد من التفريق بين المسائل التي يمكن ان يقول فيها الطالب انا انظر في ها في ادله المجيز وفي ادله المحرم وارزه هذا لا شك في المسائل الفقهيه العمليه لابد ان نفرق بين النوازل التي تصيب الامه كجله للعلماء والدعاه ها هذه ولو اتك الخبر من التقات تقبلها هذا الجرح ولو انت لتسمع لا من الشيخ ربيع بن سعيد واتاك من التقات لابد ان تقبله ها الثيق الذي ينقل عن العالم يجب قبول قبول الخبر الذي نقله وعدم التحفظ فيه والتوقف نقلنا الثقات وهم كثر ان الشيخ ربيع حذر من مجالس الشيخ سليمان وامر الشيخ سليمان لا يخفى على احد اليس في اوج فتنه الصفقه يتني على إمام المصافقة ويقول بأنه عالم مجاهد أليس هو الذي قال في فركوس أنه عالم ها كيف وبعد ذلك أنا أتوقف في تحذيري منه لم نقل لك بدعه أبدا لكن التحذير أتان التحذير وأتان من التقات وجب علينا قبوله ونوحي لكم الى مقطع صوتي قليل اظن انه ما يزيد على 20 دقيقه اظن 17 دقيقه وهكذا للشيخ صلاح كنتوش لكي تفهموا هذه القضيه جيدا اسمعوا واعد استماعه لكي ها تفرق بين هذه النوازل وبين هذه ها مسائل الفقهيه العمليه تكون عندك فيها وضوح ولا يضرك ان تعيد الاستماع وتعيده وحتى تضبط المساله جيدا وان تتامل ما قاله ابو معاذ المرداوي في رسالته المسمات الفوائد المنهجيه والعقديه المستنبطه من تقصيلات شرح السنه للبربهار كان هذا الكلام لا يجب ان يمر علينا هكذا فقط كلام نظري ابدا هذا الذي يضيعنا لا بد ان يكون له ان نطبقه في حياتنا وفي منهجنا قال حفظه الله لا بد ان يكون طالب العلم فاتنا يعرف ما يدور في الساحه واعرف ما يستجد من مناهج واقوال وقواعد مخالفه لمنهج السلف ويرجع الى العلماء في بيان اخطاء وخطوره هذه القواعد والاقوال المحدثه داوود قال الامام ربيع السنه في فتاوى في العقيده والمنهج صفحه ها هو الكتاب الثاني من الفتاوى وهو في الصفحات 83 تم الكلامه ولا يستقيم الاسلام ابدا الا باقامه الحق وتوضيحه وتبينه ونقد الباطل وبيان قبحه وخبثه والتحذير منه ومن اهله واي دعوه لا تقوم بهذا الواجب فهي دعوه فاشله ميته تحمل جراثيم الموت في ذاتها لا تكون الدعوه حيه الا اذا كانت تعرف رايه الحق وتهين الباطل في نفس الوقت هذا هو انتهى كلامه رحمه الله تعالى ومتعه بالصحه والعافيه تم الكلام لا يستقيم الاسلام ابدا الا باقامه الحق وتوضيحه وتبيينه ونقد الباطل وبيان قبحه وخبثه والتحذير منه ومن اهله وي دعوه لا تقوم على هذا لا تقوم بهذا الواجب فهو واجب فهي دعوه فاشله ميته تحمل زراعت الموت في ذاتها لا تكون الدعوة حية إلا إذا كانت ترفع راية الحق وتهين الباطل في نفس الوقت هذا هو انتهى كلامه رحمه الله وقال في المجموع في المجلد الرابع عشر في الصفحة 294 على أهل الحق أن يصبروا ويزدادوا تمسكا بهذا الدين كلما كتلت الأهواء لازم أن يزداد معرفة بالحق فقط لا يكفيك التمسك ولكن أن تزيد في معرفتك للحق لكي يتجلى لك الباطل لكي يتجلى لك الإسلام وقال في نفس المجلل في الصفحة 172 لو كنت تخفي أخطائك واكتشفك إنسان ينصحك بينك وبينه اما تنصر اقوالك وافعالك في العالم ثم ياتي مسلم يرد عليك هذا ليس فيه شيء انتهى كلامه رحمه الله نتامل كلام امامنا مع من يهاجم اخا فاضلا رد الباطل ونصح للشباب وما نصرت وما نشر صوتيته الا باذن من بعض مشايخ المدينه فتقام عليه الدنيا ها يجب ان نستوعب ما يجري على الساحه اخوات الاسلام وان نكون فطرنين وقال كذلك في نفس المجلد في الصفحه 271 اذا رايت شخصا على حق واخر على باطل يجب ان تنصر الحق وتحذر من الباطل والا فانت ميت لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا وهذه علامه انتكاس القلوب علامه انتكاس القلوب وقال حفظه الله في نفس المجلد في الصفحه 249 ما دام هناك صراع بين الحق والباطل والهدا والضلال سالوا الدم سلس سيوف نقد والجرح والتعديل على اهل الباطل وهم اخطر من اهل الروايه ها أه؟ وقال في نفس المجلد في الصفحه 231 اذا قصرنا في هذا الدين وتركناه يعبث به اهل الاهواء وجاريناهم وسكتنا عنهم وسمينا ذلك حكمه فاننا نستوجب غضب الله وقال في الصفحه 230 في نفس المجلد ان الله ميز هذه الامه وفضلها على سائر الامم بعدم السكوت بل التصريح والتوضيح والجهاد ولعل راسه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ها وهذا مقابله كلام امام الباني رحمه الله عليه بقضيه تمره الحب في الله قال تمره الحب في الله في سوره العصر اي التواصي بالحق ونصره الحق ها وانكار المنكر ها ذا كنت حقا تحب اخاك في الله فعليك ان تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر ومن المنكرات ان تتركه او ها ان تتركه ويتبع اهل الباطل في باطنهم وتتركه ياخذ هذه الشبه ها وقال الامام الربيع حفظه الله تعالى في الفتاوى في العقيده في الصفحه 66 هذا يجب ان تكون لنا خصال هكذا خصالنا يجب ان تكون هكذا قال وليكن المسلم هكذا يتحلى بهذه الاخلاق الفاضله دب عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دب عن منهج الاسلام الحق رد الباطل وقمعه وقمع اهله هذا الذي يجب انتهى كلامه حفظه الله تعالى و متع دب عن سنه رسول الله دب عن منها يعني منهج الاسلام الحق رد الباطل وقمعه وقمع اهله فلنحذر اخوه الاسلام الا نقع في موقف المدافع عن اهل الباطل فنلحق بهم وان زعمنا اننا نخالفهم قال العلامه محمود توجري رحمه الله ان الاعتذار عن الاقوال الباطلة والدفاع عنها دليل على الرضى بها ومن رضى عمل قوم فهو مثلهم ولا يخلو الذي يعتذر عن الاقوال الباطلة من احد امرين اما ان يكون عالما ببطلانها وهو مع ذلك يدافع عنها ويطلب لها التوجيهات متكلف فهذا يلحق باهل الباطل ويعامل بما يعاملون به من المفارقه والمنابدة حتى يرجعان المدافعة عن الاقوال الباطلة وان ان يكون جاهلا بانها باطلة فهذا ينبغي تعليمه فان اصر بعد العلم ببطلانها فانه يلحق باهلها ويعامل بما يعاملون به من المفارقه والمنابده وهذا نقل من الاجوبه الجاريه على الاسئله الكويتيه وكلما اسمعونا هذا يستر الله سبحانه وتعالى من جمع هذا الجمع الموفق ها من اخواننا للحديث فما كان منا الا ان نقوله لانه المناسب لها لمثل هذه الترهات وادي الشبوه التي تحوم بشبابنا ايها اخوه الحضور ميزان السلف يجب ان يكون هو الحق وان يرفع رايه الحق وأن لا يتعصب لزيدنا وعمر من المشايخ لمن عندهم مخالفات للمنهج السلفي وعليهم ملاحظات أهل العلم الممثوقين فالتعصب للأشخاص مذموم وغير مقبول قال سماحة الوالد العلام الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري شافاه الله وعافاه وأطال عمره على طاعته في قال ومن اسباب تفريق الكلمه تعمل ومن اسباب تفريق الكلمه وشتات السلفيين هو نصب مشايخ يعقد عليهم الولاء والبراء وايضاح ذلك ان كثيرا من طلاب العلم لا يتقبلون رد ما قرره مشايخهم الذين امتلأت قلوبهم من محبتهم فما رد على هؤلاء المشايخ عادوه ومقتوه غير مقتنعين باقامه الدليل الصريح الصحيح الذي لا يقبل التاويل وهذه هي الحزبيه بعينها التي يزعمون انهم يبغضونها ويبدعون اهلها ويضللونهم لكنهم وقعوا في هذا المسلك التعصبي للاشخاص تم كلامه حوذ الله تعالى ومتعالي من مقالاته المخالفه من تحذيره من تحذير اولي الالباب من المقالات المخالفه ها فحذار يا اخ الاسلام ان تكون من المفرقين للصف السلفي بسبب حبك وتعصبك لزيد وعمر من المشايخ طريقه الله قريب فعلينا ان لا نكون من مثير الشبه والفتن بين السلفيين وعلينا ان لا نكون بمن يفت في عضد السلفيين فالواجب علينا جميعا نصر الحق والتحذير من الباطل بعلم وحلم وان لن تكست القلوب وصارت لا تميزوا بين الحق والباطل وأن نتأمل قول ربيع السنة حفظ الله ومتع به إن الناس أمام الفتن منهم كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم تابتون ونقول كالجبال تأتي الرياح تأتي السيول تأتي الأعاصر والزوابع فلا تزلزل هذه الجبال جَنَّ إِيمَانُ فِي قُلُوبِهِم كَالْجِبَالِ الرَّاسِخَةِ وَقَدْ جَنَّبَهُمُ اللَّهُ الْفِتْنَةَ وَهُنَاكَ أُنَاسٌ آخَرُونَ وَشَبَّهُوهم بِالشَّجَرَةِ تَمِيلُ بِهَا الرِّيحُ دَاتَ الْيَمِينِ وَدَاتَ الشِّمَالِ حَتَّى تَصْرَعَ فِي الْآخِرِ وَمِنْهُمْ كَالرِّيشِ وَكَوَرَقِ الْحِنَّاءِ تَطِيرُ بِهِ الْفِتَنُ بِأَقَلِّ حَرَكَةٍ مِنْ حَرَكَاتِ الْفِتَنِ مثل الريح الضعيفة تطرح بهذه الأوراق الضعيفة إلى مكان سحيق نسأل الله أن يتبتنا وهذا جاء في كتابه فضل العلم والعلماء في الصفحة الرابعة عصر وأختم هذه الجلسة بهذا الوصف الدقيق الذي يجب أن يكون عليه كل سلفي يتمسك بالحق ويُريد نجاة نفسه وهو ذلك هو الوصف الذي وصف به امام السنه الشيخ ربيع حفظه الله الشيخ عبد الله الدفيري قبل 30 سنه في اوج فتنه الخديج والسروريه في مقدمه الشيخ ربيع على كتابي الشيخ عبد الله الدفيري سل السيوف والاسن على اهل الاهواء وادعياء السنه هذا كان قبل 30 سنه اذا كان الشيخ عمره اليوم 50 ذلك الوقت كان عمره كم 20 سنه كان شابا ولكن انظر كيف كان الوقت وذلك الوقت الفتنه التي تعيشها انت الان التي عاشوها هما كانت صعبه جدا كان فيها ضرب فيها امور ها اما الان مع ان الفتنه شديده من يضربك ها يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في مقدمته على الكتاب والمقدمه كتبت في 26 من الشهر السابع من السنة الهجرية 1415 يقول أما بعد يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فقد اطلعت فقد اطلعت على ما كتبه الشاب الذكي الالمعي تامل الشاب الذكي الالمعي الناصح لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم وهكذا يجب ان يكون السلف ناصح لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم يقول حفظه الله احسبه كذلك والله حسيبه وقف وفقه الله وسدد خطاه على مفترق الطرق حين اشتد الخطب واستعر لهيب الفتنه وكثير من الشباب يتساقطون تساقط الفراش في اتونها يحسبونها جنانا وانهارا وهي اشبه ما تكون بجنه الدجال وذلك ان هؤلاء المتساقطين متساقطين في الفتنه ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في خفه الطير واحلام السباع ها وهو وصف دقيق ينطبق على كثير من ضحايا الفتنه التي دهمت الشباب في هذا العصر قال وقف على مفترق الطرق فلم ينخدع ببريق الفتنه وزخرفها ومغرياتها ولم تنطلي عليه حيل ودعاوى دعاتها بل ما زاده كل ذلك الا بصيره بها وبغوايلها وبخداعها وبهرجها وخداع وبهرج دعاتها تم شاب والفتنه في اوجه قال وراء طريق السنه والجنه محفوه بالاشواك والمصاعب والمكاره فاتى طريق الحق والجنه ولو حفت بالمكاره فصموده هو واخوانه في مواجهه مواجهتها صمود الشوامخ لم يكتفي بهذا الصمود والثبات في مواجهه تيار الفتنه بل راان يسهم في صدها عن الامه بكشف عوارها لم يقف فقط ويجنب نفسه لا ساهم في محاربتها وفي صدها قال بل راان يسهى ان يسهم في صدها عن الامه بكشف عوارها وهدم اباطلها فسدد اليها ضربات موجعه بل قاتله بالحجج والبراهين الساطعه من الكتاب والسنه ومواثيق ومواقف ائمه السنه من الاهواء واهلها التي ضمنها فصول هذا الكتاب النفيس الذي ارجو ان ينفع الله به المتضررين المخدوعين بشراب الفتن وان يوقظ به النائمين وينبه به الغافلين ان ربي لسميع الدعاء كتبه ربيع بن هادي عماد المدخلي في 26 من من شهر السابع من سنه 1415 للهجره تاملوا هذا الوصف فيجب ان نكون كما وصفه الشيخ ربيع هذا الشيخ عبد الله البخاري الشيخ عبد الله الدفيري في ذلك الوقت ان نحمل الحق وان ندافع عن الحق ولا نسكت عن الباطل مهما كان مهما جرى ها يجب علينا ان نبحث عن رضا الله عز وجل وعن النجاة يوم لقاء الله عز وجل وأن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا المنهج وفي الشباب السلفي فصل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلا جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولو ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك شهدوا أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم وحفظ الله لكم جزاكم الله خير